و لا يملكون ل أ ن ف س ه م ضرا و لا نفعا و لا يملكون موتا و لا حياة و لا نشورا و قال الذين كفروا إ ن هذا إلا افكن افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن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 او يلقى اليه كنز او تكون له جنه ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 يوم يرون ا ل م ل ا ئ ك ة لا بشرا يوم ئ ذ ل ل م ج ر م ي ن ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا アスハーブ ا ل ج ن ة يومئذ خير مستقر و أ ح س ن مقيلا و يوم تشقق السماء ب الغمام و نزل ا ل م ل ا ئ ك ة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 الذين ي ح ش ر ولقد ن ع ى إلى وجوههم أولئك شروا وأضل جهنم مكانا سبيلا ل اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أ خ ا ه هارون وزيرا فقلنا ذ ه ب ا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أ غ ر ق ن ا ه م وجعلناهم للناس اياه و اعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادوا و ث م و د و أ ص ح ا ب الرس و قرونا بين ذلك كثيرا و كلا ضربنا له ا ل أ م ث ا ل و كلا تبرنا تتبيرا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 و هو الذي مرجى البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بينهما برزخا و حجرا محجورا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 わまあ رسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر إلا من شاء ان يتخذ إ ل ى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح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 واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 و الذين يبيتون لربهم سجدا و قياما و الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غراما إ ن ه ا ساءت مستقرا و مقاما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 わめ ن يفعل ذلك يلقى اثامي ضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا إلا من تاب و آ و م ن و عمل عملا صالحا ف و ل ا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 و الذين لا يشهدون الزور و إ ذ ا مروا باللغو مروا كراما و الذين إ ذ ا ذكرو ا ب ايات ربهم لم يخروا عليها صما و عميانا و ا ل ذ ي ن ي ق و ل و ن ر ب ن ا ه ب ل ن ا م ن أ ز و ا ج ن ا و ذ ر ي ا ت ن ا ق ر ة أ ع ي ن و ج ع ل ن َ ا ل ل م ت ق ي ن إ م ا م ا أ و ل ئ ك ي ج ز و ن ا ل ْ غ ر ف ة ب م ا ص ب ر و ا و ي ل ق َ و ن ف ي ه ا ت ح ي ة و س ل ا م ً ا خالدين فيها حسنت مستقروا ومقاما قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما